السؤال رقم خمسة وعشرين سوف يعترضني ألف مفترق طرقات ذو اتجاه دوراني ب منعرج خطير على اليسار جيم ممر بدون منفذ أعيد سوف يعترضني ألف مفترق طرقات ذو اتجاه دوراني باء منعرج خطير على اليسار جيم ممر بدون منفذ